بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام, الله تقدم, الإسلام. تقدم تقدم أحمدك ونفعين بيه ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا وفيهات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصبت الحديث كتاب الله تعالى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 في العالمين انك حميد مجيد قال الامام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب جدني علم. باب الكراءة والعرض على المحدث وراء الحسن وتفيان ومالك القراءة الجائلة قال أبو عبد الله سمعت أبا عاطم يذكروه عن سفيان الثوري ومالك أنهما كان يريان القراءة والسماعة جائزا وخاري رحمه الله بيذكر في هذا الباب لونا آخر من ألوان الثلفي ألوان الثلفي اللي علماء الحديث التحمل التحمل هو الطريقة التي يتلقى الطالب بها العلم ثم يؤديها ثم يؤديها يعني إذا حجثتكم الآن لحديث فأراج واحد منكم أن ينقل هذا الحديث في مجلسه في بلده فكيف يقول أي يقول حجثني أم حدثنا أم أنبأني أو أنبأنا أو أخبرني أو أخبرنا أو قال لي أو سمعت يعني الصيغة التي يؤدي بها التلميذ العلم الذي سمعه من شيء ففي السماع والسماع هو أن أحدثكم بحديث فتسمعونه مني مباشرة فإذا قلت حدثنا أو قلت سمعت فذلك جائز فهنا الإمام البخاري يذكر الكراءة والعرض على المحدث والكراءة تعم والعرض أخذ إيه معنى العرض يعني هو بإمام البخاري أخذ هذا للعرض خصوصا العرض على المحدث هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ حديثه والشيخ يسمع ويكرر يعني أنا بدلا من أن أقرأ أنا الصحيح البخاري يقرأ أحد الطلبة صحيح البخاري مثلا ده اسمه بيعرض صحيح البخاري يعرضه عليا. فأنا أكرر أو إذا كنا في زمان الإثنان فأنا أذكر الحديث بإثناني فبكل يستاذ فيقرأ التلميذ الكتاب علي فاذا قرأ علي ثانا اكل وكان الامام مالك يفعل هذا كثيرا ردا على اهل العراق اهل العراق كان في زمان مالك مذهب ان العرض على المحدث لا يجزي قراءة المحدث لا تجزي طبعا هذا الخلاف القرض. انقرض بعد اتشاث العلماء على قبول العرض على المحدث لكن كان من مذهب أهل العراق آنذاك أن العرض على المحدث لا يجد فأراد مالك أن يرد عليه مردا عمليا فما كان مالك يقرأ الموطأ على أحد إنما كان الطالب يقرأ عليه وهو يكذب لما تقرأوا حديث مالك في صحيح مسلم تجدون مسلما كثيرا يقول حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حتى أن الشاسية رحمه الله لما أراد أن يقرأ الموطع على مالك فقال له مالك التنف من يقرأ له فإني لا أقرأ على أحد فقال الشافعي فإني أقرأ فلما قرأ الشافعي على مالك أعجبته قراءته أن الشافعي رحمه الله كان خفيحا واتربى في قليلة الزيل وحفظ عشرة آلاف زيل عشرة آلاف زيل من الشهر قبل أن يدخل في العلم الشرعي فإذا العرض على المحدث هو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ويقر لكنهم تلازعوا بعد ذلك أيهما أقوى وأرفع أقواء المحدث بنفسه السمي أم أن يقرأ الطالب عليه وهو يقرأ فذهب أكثر أهل العلم. إلى أن السراءة من المحدث أقوى. القرآن المحدث أقوى. وقال بعضهم بل العرض أقوى من السماء. كما هو مذهب إبراهيم بن سعد وهو أحد عمد المدينة الذين كان لا يعجبهم مذهب أهل العراق. كان يقول يا أهل العراق لا تدعون تمطعكم العرض أقوى من السماء. وإنما هذا جاء على خليل. يعني المغالظة لأنه لا شك أن السماع أقوى من العرض على المحدث وكما ذكرنا قبل ذلك في باب قول المحدث أخبرنا وأنباءنا وتمعتوا أن أهل العلم اطلحوا على أن يعني كثير منهم يعني اطلح على أن على أن الطالب إذا تنع من شكيهم يقول حدثنا أما إذا عرض عليه سيقول أخبرنا لكن لا إشكال عند أهل العلم وقد يعني اصطححوا بعد ذلك على ذلك أن أنه يجوز للطالب أن يقول في العرض أخبرني أن يقول في عروي أخبرني بخلاف بعض الدواعي حمل الأخرى التي لا بد أن تريدها مقيّدة بحالها أو هذه مناولة سنتكلم على المناولة والإجادة والوجادة. بعد ذلك إن شاء الله. وتعادل ابن البخاري إذا أراد أن يؤسف حكما فإنه يستدل بأقوال أهل العلم مما ترطوه. وهذه طريقة متوازنة عند أهل العلم. لا بد أن يكون لك علم، لكن واحد يطلع كذا يقول لا أنا أفهم بنفسي. ولا أرجع لأحد أبداً لأنني سأسأل يوم القيامة وحدي زي الغلام اللي اللي من هذا مقال عجيز لأني بطلت خلاص يعني قلت لن أرجع على هؤلاء بعد ما تبين القصة لأن هذا القصة كنت أريد أن أتحساسها السطحة الموجودة في جنيس الأحراب السطحة بيديرها القحفي على مذهب اللي هم أعداء السنة يعادون السنة عداء شديدا لكن ما كان هذا الناس الضادر كان يحرك للمشألة من أشهد حتى أظهر شخيمة صدري في الوزب الذي كتبه في الجريد فاليوم الغلام ناكس الكير اللي كنت أرد عليه كاتب إيه؟ كاتب بالنصح الففحة الجميلة وفي على اعتبار ان انا يعني وان انا بقول عليه ظلام وغري وجاهد ولطيب ودندول على نفس ما تكلم في المقالات فهو لانه لم يجد رذب كل المشائل التي تكرتها والتي من اجلها تكتب ما ردوا عليها أصلاً يعني دعوة ان انا كدن ما في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام واذا تتكلمها وقال لها نفسك عليا ولا يقول هذا أحد في العالمين هذه ما رب عليها أبدا دعوة أن يقول إن البخارك الزباب وحاقد وجاهد أليس هذا من السبب؟ يعني أنا لما ربيت هذا الكلام عليه أنا قلت هو أجابي ولطيت وجاهد فكل اللي حصل ان انا عليه الكلمات التي شتم البخاري بها فصرت انا سابا وصار الولد مسلم كامل للإسلام ومؤمن كامل الإيمان واخدرت فكان المفروض المعاملة لو بالعدل يعني لو انا اعتبرت انني اسب هو يعتبر اعتبر انه بسب كمان مع ان هذا الولد لو انه نفب قامته لما بلغ شراك معنى البخاري لو نفب قام كده عشان نقيشه بالشبر لم يبلغ شراك نعل البخاري أقولها محرقا وليس ثابتا هو كتبنا وردولي قولنا إحنا لما هنتقبل عند ربنا يوم القيامة مش هقول له البخاري تعالى تكلم عني ولا مالك تعالى تكلم لا لا لا كل واقع أنا زي البخاري أيوة هو زي البخاري في الشساب صحيح في يوم القيامة وحده صحيح لكن أي علم من العلوم لازم يكون له أصول مرعية هل معقول يعني هذا الغلام اللي بيكتب ده ده دكتور هل يمكن أن يأتي على مرض من الأمراض فيصف له دواء لم يكتب هذا مستحيل طيب خليني سأجادله في أمر الدواء الدواء ده أنا مش مقتنع بيه تجد ضربة لاجت أنا حر الدواء ده مش عجبني ولا شكله عجبني ولا حتى طعمه عجبني. ليش تقول للمرضى أي إنسان بيسمع في الدنيا كلام يا مرضى رضا متخصص سيرجع عليه قوي ليه؟ لأن يل لك هذا الدواء قبل أن نعطيه للآدميين آلاف العلماء جربوه. وعملوا تجارب على الفران ومش ومشعرفوا الكلام ده وبعدها اخذوا به في الهيئات العلمية توفير يمكن انتو فكرين حكاية الدكتور احمد احمد احمدية وفعل الطب ده احمد سفير واخذلك لما امدوا الرماطايد وفتاعة وابتدى ايه يجربوا على المرضى افهلوا له لهذا بتاعته وادموا له تحقيق واخذلك معين رمض شهير يعني ولو في الاواطف الطبية اجسلنا ورمنا في جراحة الجهازة تغضر الكلام ده ليش؟ أنك أنت ما أخذتش بيه توكيف عيني أي دوقت بتكتشفه لازل تي حاجات مرعيه يعني هذا الدكتور ممكن ينفتع عيادة بدون ما أخذ بك الطب للطب ها؟ انت الشيخة نادية اللي بيسألوا عليها الدجالة دي يقايبوا عليها لباة ها؟ ولا أصلا يباة ما بتعليقش يعني الحياة معروفة والكلام ده كل حاجة اتفق الناس على ذلك حتى لا تنهدي بالدنيا حتى لا تنهاد من الدنيا فأصبح الواد فيه أصول مرعية انت راجل اللي دواء وعايز تجربه على المرضى فيه هيئات علمية بتقر هذا الدواء وبعدين باتنشيك فصل وتوسيق ان الدواء ذا روجع وانتفق عليه أسل العلم في هذه الدائرة بناء عليه بتبتدي تكتبه للمرضى خلاص فهو لما يقول انا وحاسب عند الله على وحدي ايوه دا صحيح لكن فيه خلط في المسألة يعني مثلا الراحب لما يقول نحن رجال وهم رجال والدين للجميع أيوة الدين للجميع تعتقاد أيوة تعتقد آه وتعبد ربا آه لكن العلم لا لأن الله عز وجل قال للمسلمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال الكلمة دلم لعلماء ولا أنها الجهلاء يستقرون إلى علماء لما لسألو أهل الفصل أهل, أهل ذكر لا تعلمون يعني الخبرضة موجه لأناس لا يعلمون ليسألو أهل العلم وخلص ف أي إنسان في أي علم من العلوم أراد أن يصل إلى نتيجة ما لا جد أن يتقوى بمن تبقوه من أهل العلم إنما إلغاء أهل العلم دي طريق دي الخوارج وطريقة المبتدعة. قال خوارج الخوارج أول بدعة ظهرت في الإسلام وإنما قامت بدعة الخوارج على ضرب الرموز. أصل بدعة الخوارج على ضرب الرمون احتقلوا الصحابة وجعلوا الصحابة رجالا مجرد رجال مع أنك لو سألته كيف تصلي فقال أصلي على نقل هؤلاء فالعجب يصلي على نقله ويكفره فجد الكفر من أعظم القواعد في ترك الـ الـ أخذ العلم عن المجروح واحد كافر بيسقر نقل كله لأنه سقطت عدالتهم تعرف العدالة ألا أن يكون مسلما وألا يكون فاسقا وألا يكون كذابا ولا متهم بكذب وبعدين البدعة على تفصيل أهل العلم جديد لكن المعروف إن الإنسان الكافر ساقط العدل، ساقط العدل يعني؟ إيه؟ يعني لا يقبل نقل. طيب كيف يتعبدون على نقل لا وعليك صرورهم؟ فقاموا على تحقير الصحابة وعلى ضرب الرموز. فأي إنسان تراه يقول دعم من العلماء اعلم أنه رجل سوء أنه رجل مبتدع. الإمام البخاري سلك مسلك أهل العلم أنه إذا أراد أن يقول رأيه في مسألة وترجح لديه قول من الأقوال يتقوى بذكر من قاله من أهل العلم قبل ذلك بطريق التعليق التي ذكرناها فيما تقدم من الدروز حديث المعلق فاكرين حديث المعلق هو أن يحدث البخاري أول الإثناد يعني رجل من أول الإثناد ممن يلي البخاري مباشرة أو يحد فراويين أو ثلاث أو أربعة بشرط التوالي في الحج بشرط التوالي في الحج يعني الإمام أحمد لما يقول حدثني وكية قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فهذا عندنا وكيع الاعمش ابراهيم النسعي علقمة ابن بن... اذيك وعدين ابن مسعود هذه خمسة فلما الامام احمد يقول عن الاعمش يبقى اثقف من اثقف وكيعا ها اثقف ذكر وكيعا من الاسناد طب ابن امام احمد ادرك الاعمش لا ما ادركش الاعمش بينه وبين الاعمش رجل واثقة يبدأ اسم ايه معلّق صمت حدف الاعمش وبعت ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اهو ده معلّق برد وبعدين حدف بعد كده ابراهيم ادي علقمة قال عن ابن مسعود يبقى حدث الاسناد كله فصار الاسناد معلقا البخاري رحمه الله بيعلق في بداية الباب كما علق هنا وان كان اسناده بعد ذلك لكن عادة البخاري في المعلق الموقوفات يعني على الصحابة والمقاطيع عن التابعين وغيرهم انه لا يكاد يسند حديثا موقوفا لا يكاد أسند بعض حديث موقوفا لكنه لا يكاد يسند حديثا موقوفا البخاري هنا يقول بعد ما قال باب القراءة والعرض على المحدث. طب البخاري حتى رأيه في المسألة في العنوان في التبويب؟ لا البخاري لم يذكر رأيه حتى الآن لم يقول باب القراءة والعرض على المحدث انت هتسأل ما رأيه؟ من خلال الأقوال التي اختارها تعرف رأي الإيمان في المثال فقال وراء الحسن وسفيان ومالك ذلك جائزا وراء الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة الحسن الحسن البصري. وسفيان هو الثوري كما سلف بعد ذلك قال ابو عبد الله ابو عبد الله هو البخاري نفسه وقوله قال ابو عبد الله اللي قالها السرجري اللي هو راوي نسخه صحيح البخاري لو محمد بن مسلم قال ابو عبد الله سمعت ابا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك انهما كانا يريان ريان والسماع واستمع جاء يبقى البخاري اسند ام لا أثند ليه لأن أبو عاصم النبيل الضحية النقل الشيباني أحد كبار شيوخ البخاري تعرف شيوخ البخاري على خمس طبقات أو ستة أبو عاصم النبيل ذا مذكور في الطبقة الأولى ليه لأن أبو عاصم النبيل وصل البخارية بالتابعين لأن أبا عاصم النبيل كان كبير وأدركها البخاري وإذاك أبا عاصم النبيل مفيش حد من الستة بقيت ستة أدرك أبا عاصم النبيل ولا أروا عنه باشرة إن البخاري فإذا عندك أبا عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وجماعة من محمد عبد الله الأنصاري كل هؤلاء يرون على السابعين باشرة فوصل البخاري بأقصر سنة إلى النبي عليه من خلال هؤلاء عشان كده احنا نقول انهم منتبار شيوخ البخاري ممن أدرك البخاري بهم السند الثلاثي تعرف البخاري فيه ثلاثيات هو وابن ماجه والتلميذي فيه حديث ثلاثي واحد التلميذي فيه حديث ثلاثي واحد يعني بين البخاري وين الرسول صلى الله عليه الصلاة وخبالت البخالي فيه اكتر من 17 حديث ابن ماجا فيه بضعة يعني لم يصل الى العاشر الحديث ولكن كل ثلاثيات ابن ماجا ضعيفة وكذلك الترميري ليس له الا 2 واحد ثلاث وضعيف ايضا انما احمد له ثلاثيات كثيرة لان احمد متقدم والدارمي ايضا له ثلاثيات كثيرة لكن اصح الثلاثيات في الكتر الستة هي ثلاثيات البخالي ولم يقع لا في مسلم ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا حديث ثلاث بل أعلى ما في هذه الكتب الحديث الرباعي يعني يكون بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع من الرجال فالبخاري أثند هذا المعلق الذي بدأ بذكره عن طريق أبي عاصم النبيل واسمه ضحاة ابن مخند الشيباني يذكر عن سفيان الثوري وهو ثوري من مشايخ أبي عاصم النبي ومالك إن أنهما كان يريان امتراءة والسماع جائزا قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى نلسى نشوى بنقول عبيد ابن موسى من أكابر شيوخ البخاري أيضا من طرف أبي عاصم النبي عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وتمعته يبا اذا نزل سفيان العرض على المحدث كقراءة المحدث مباشرة للطالب واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن سعلبا اما هذا البعض الذي ابهم البخاري ذكره فهو ابو سعيد الحداد وقد وروا البيهقي في كتاب المعرفة من طريق البخاري قال سمعت ابا سعيد يقول عندي حديث في القراءة على المحدث فقيل له ما هو قال حديث ضمام ابن سعلبة الذي سيسنده البخاري بعد هذا التعليق قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن سعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه الله أمرك أن تقيم الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اللي حصل بقى إن رجل من القوم الظلام بن فعلبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فرض الصلوات الخمس والزكوات وصعوم رمضان فجاء غنم بن وقال أتانا رسولك يزعم وأنك تزعم أن الله أرسلك فبالذي نصل الجبال وذح الأرض ورفع السماوات آه الله أرسلك قال اللهم نعلم إذن هو بيعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول قومه مش كذلك يبقى ايه ده وذال قال كأنه رد عن النبي عليه وسلم كلامه اأنت قلت هذا فأقرر كذلك المحدد اذا عرض عليه حديثه او عرض عليه الكتاب الذي يرويه بتنديه فأقرر وقال نعم فايس هذا ايضا تثبت به الحجة كما ثبتت الحجة بنقل هذا الرسول إلى قوم الله من سعلبة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وقد وقعت الإجازة في مجدد الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن قوم ضمام لما رجع عليهم أجازوه وأقروه ورجعوا مسلمين واحتج جمالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون شهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقر فيقول القارئ أقرأني فلان الإمام مالك احتج بالصدق تعرف في الصدق هذا لي زمان السماعات أي واحد الشغف المخطوطات اي كتاب مخطوط بتجد في نهاية المخطوطة حاجة ما السماعات السماعات يعبر عن ايه خلينا احنا الان في مجلس من مجالس التحديث وانا معي جزء باسنادي فمع ما اقرأ الجزء بيأتي جماعة من الصلاة يقول والله ايه اكتب على الجزء اذا انني سمعت الحديث من هذا الجزء منك فبنبتدي نستفعان في الصفحة ان في اليوم الفلان من السنة الفلانية قرأت الجزء المذكور وختمناه في المجلس الرابع في المجلس الخامس في أي مجلس وقد شهد معنا القراء فلان ابن فلان, ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويكتب كل هؤلاء الأسماء الذين سمعوا هذا الجزء على في آخر صفحة أو على طرة النسخة ده اللي يسموه السماعات أي أن هؤلاء سمعوا هذا وكان يوسف ابن عبد الهادي وهو من متاخري علماء الحنابلة من علماء القرن العاشر الهجري وهو من اكثر العلماء سماعا يعني المكتبه الظاهريه لانه كان هو دمشقي مليانه بكتب بخط يوسف ابن عبد الهادي قطع خطه صعب جدا يعني انا حتى كده ما كانش بيعرف يقرا خطه وكانش بيرفع الاله وهو بيكتب كله خطه مركب في بعضه كده كلوزه زوجة اسمها بلبل مراته اسمها بلبل لازم تلاقي اسم بلبل ده على كل جزء حديثي قرائه يوسف بن عبد الهادي ليه كسوع هي وعيالها ويعلو يسمعه يوسف بن عبد الهادي وبعد ما ينهي هذا الجزء يكتب بقى إيه؟ ان مرات بلبل دي واولاده سمعوا هذا الجزء في المجلس الفلاني الكامل يعني صادفت هذا الاسم عشرات المرات على الأجهة والكتب الذي قرأها يوسف ابن عبدالادي وكتبها بخطه فالصك لو قلنا شهدنا كلان لأن هذا يحتاج به أيضا واتفق الناس على أن يحتاجه به تعلمت زي التوكيل كذلك يعني إذا لم ترشه العقار وتعمل لواحد توكيل وتوقع يصير هذا التوكيل قائم مقام الشر وحتج مالكوا ايضا بقراءة القرآن يعني انت لما تيجي تسمع على شيء تحفظ قراء على شيء ما هو بتقرأ عليه وبتأخذ عليه الاستناد وتقول أقراني فلان أقرأني كلان زي سمعت من فلان زي حدثني فلان وكان هذا حجة مالك الرحمه الله لما اعترض بعض الناس عنه قال سبحان الله أمر القرآن أعظم والقارئ إنما يعدل القرآن على شيخه ومع ذلك كل أقرأني كلان بلا كثير من أهل العلم قال البخاري حدثنا محمد ابن سلام حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن او المثلاء عوف عن الحسن بعوف الاعراب عوف بن ابي جميلة الاعراب قال اي الحسن لا بأس بالقراءة على العالم ثم روى الخرابر بعد ذلك بسناده الى البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بات أن يقول حدثني قال يعني البخاري وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء يعني إن عرضوا السماع سواء في الاحتجاج به ثم بعد هذا التعليق الذي أبال البخاري لنا عن رأيه في المسألة ذكر البخاري الحديث المسند في الباب الذي يحتج به على ما ذهب إليه من أن العرض عن المحدث يجوز أن يقول فيه الطالب حدثني أو سمعته والحذر قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف هذا هو وأكثر رواياته في صحيح البخاري عن الليث ومالك وهنا بيروي الحديث عن الليث لكن هو بيروي عن مالك أكثر يعني أكثر شيخ ترقى أو روى البخاري عن بن يوسف عنه هو الإمام مالك رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث والليث هو ابن سعد الإمام البصري المعروف وكان من أقران مالك بل فضله الشافعي على مالك في الفقه فقال الشافعي فيما صح عنه الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا به أي لم يقوموا بمذهبه وقال الفقه للليث والحظوة لمالك <تصفيق> سبحانه خصم المواهد يعني الليث أفقه لكن مالك أعظم حشمة يعني إذا مالك والليث في مجلس تجد مالك ما لمكانه وليه تبقى رزق من الله رزق من الله يعني حشمة العالم رزق من الله ان ينتشر مذهب العالم رزق من الله ان يكون الطلبة لجباء رزق من الله سبحانه وتعالى يعني يبقى من المشايخ وفاضل وجليل ولكن ضيعه تلاميذه وهذا غير مباركين عليه وطلبت الآخرون يعقفون على علمه فيدونونه ويخربونه للناس وشوف ابن القيم رحمه الله يعني كان له فضل على شيخ الإسلام ابن تيمين ليه لأنه وسع العبارة وأطلب فيها وبين مراد الإمام والإمام آآ آآ ابن القيم رحمه الله حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمين لكنه اقتنع بآرائه التجديدية الإصلاحية وأقام الزلائل بما يقلب المرء كفيه عجبا كيف اهتدى إلى مواضع الزلالة من النصص لكن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى والحفظ ابن حجر العسقلاني يعني اعترف بهذا الزينة ابن تيمية في الضرر الكامنة يقول ولو لم يكن لابن تيمية يعني من فضيلة أو من حسنة إلا تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية لكان ذلك صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان ذلك دليلا على عظمة هذا الإمام أو كما قال ابن حجر رحمه الله فإمام الليت بن سعد لما جاء مصر نشر العلم بها ومدى يخالف يعني مالكا ومذهب أهل المدينة على وجه التحديد يعني في مسائل فصارت بينه وبين مالك مكاسبات ذكرها عباس الدوري في آخر تاريخه الذي يرويه عن الإمام الزكالية يحيى بن معين وقد نشر هذا التاريخ منذ عدة سنوات في أربعة مجلدات في آخر الكتاب ده هو رسالة مالك إلى الليث والليث إلى مالك قطعة أدبية وترى يعني, يعني سناء كل واحد من هؤلاء لئين على الآخر ومالك يقول يعني بلغنا أنك تخالف أهل المدينة في بعض الفقه وأنت تعلم يعني ما من المكان وهي دار الإسلام وبها, نشأ وبها يعني وبها النبي الله فيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى آخر الرسالة النفيسة التي لعلي يعني إن جاءت فرصة ونحن نتكلم عن أدم العالم المتعلم نقررها عليكم إن شاء الله ف الإمام اللّئي بن سعد وكذلك عبد الله بن واه أيضا الإمام المسمى معروف وكلاهما من الأئمة المعروفين وكان ابن واه في أقل فرق للّئي بن سعد شيخه وكذلك أروي عبد الله بن واحد عن مالك رحمه الله عن سعيد ابن سعيد المقبولي وليس كثيرا ما روى عن سعيد سعيد ابن سعيد المقبولي احد شيوخ الليث الذين اكثر الليث عنهم عن شريك بن عبد الله بن نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ففي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم الصحابة كانوا يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلمون منه وكان من عادتهم أنهم إذا تعلموا الشيء وانقلبوا إلى بيوتهم يسألهم نسائهم ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وما الذي نزل من آي الذكر في هذا اليوم ففي هذا المجلس جاء عربي فدخل المسجد بجمله استدل ابن بطال بهذه الدزئية على طهارة أبوال الابل وراؤتها اشوف بقى ايه في اسناء الشرف انا نعرفكم اللي اما بيستنبطوا الاحكام ازاي؟ طب مهما فيش, فيش دليل على ان البعير راس وانه تبوث طب يبقى محل الشاهد من قال لك أن البعيد قلما لما يحترز من ذلك وكذلك البهائم قلما لما من ذلك وعادة إذا جاء رجل أعراب من بيدية بعيدة ما بيعودش خمزاء روح إنما يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم وقد يطول مجلسه وكذلك يحتجوا يعني بطهارة أيضا الأرواف الإبل بطواف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره والطواف يأخذ عادة المدة فابن بطال إنما احتج بهذا بدليل البدلة المفهوم ولكن هناك حديث آخر أقوى في الاحتجاج لهذه الجدئين وهو ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من طهارة أبوال الإبل حديث العرانيين ويرويه أيضا الشيخاني من حديث آلت بن مالك رضي الله عنه. وهو أن جماعة من أهل المدينة اجتوى المدينة. كرهوها. أنت عارف في المدينة أول ما استحدثها جرؤ لها استوخموها. وكانت كثيرة الوباء. وقصة مرض أبي بكر الصديق وبلال مشهورة ومعروفة. أول ما دخلوا المدينة وأصابتهم الحمى حتى صار بلال يهذي من شدة من شدة الحمى. واستوخموها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في المدينة اللهم انقل حماها الى الجحفة الجحفة دي تبع مصر واخذ ذلك في بعض الطرق يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحما على هيئة امرأة سوداء طبعا لما قول جاءت مصر والكلام مش معنا ذلك ان المصر المعنى اللي خطر ببالكم وبتضحف عليه يعني لا لا ما هذا انما الرواية كذلك يعني. انها انتقرب الى الجحفة عارف الجحفة ده ميقات اهل مصر الذي اندثر وحل محله رابر قريه رابر اللي في البحر الاحمد ففي بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمى على هيئة مرأة سوداء وخرجت من المدينة فمنذ ذلك اليوم وقد المدينة لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في يعني هذه الآونة جماعة من أهل المدينة استوخموا المدينة وشتلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من, من دائها فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقه. كان فيه راعي بيأرعى إبل الصدقه، فقال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها. شربوا من أبوالها وألبانها. المهم لحقوا بإبل الصدقه. وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا لكن أول ما صحوا رجعت له عفيته ذبحوا ليه الراعي وسروا ليه قال لك دي ده هو ده ده هو بقى هنبيع نعبد الأدايا واخبرت ونبيع بقى ما حاجة بقى فلما فعلوا ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من خلاف وسمى لأعينا يعني يجيب الاسراب الحامي ويحطه في عينا ليه لأن هؤلاء حاربوا الله ورسوله فالشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الدواء الخبيث لا يتصور أن يأمر الناس أن يشربوا أبوال الإبل وهي نجسة وهي نجسة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال إنها داء وليس بدواء إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فاستدل العلماء بهذا واستدلوا بالقياس أن كل مأكول اللحم صاهر البوت أن كل مأكول اللحم صاهر البول لهذا إذا أصابك شيء من روى البهائم خفيف يعني أو شيء من أبول البهائم فنع عليك لأنسات النبيل الطاهرة فورا ابن بطل يعني أخذ الحكمة بدلالة المفهوم هنا عسى أن البعيد أو البهائم لا تتحرض يعني تفعل مثل هذا وإن كان الحظ من حجر العسقلاني لأنه يرى عكس ذلك يعني تابعا للشافعي وغير ان كل الابوال نجسة كل الابوال نجسة والصواب ان ليست كل الابوال نجسة وينغي ان يستثنى بول ما هو اللحمه او على الاقل بول الابل من مطلق الاحاديث التي قضت بنجاسة عموم البول قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد إنما سأل هذا السؤال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته إلى ذلك الوقت أن يتميز عن أصحابه بشيء فلما كفر هذا السؤال كل ما في أعرابيات من البادية يسأل أيكم محمد عليه الصلاة والسلام فلما كثر هذا السؤال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره يا رسول الله يجيء الجائي فلا يعرفه أفلا نتخذ لك دكانا يعني مكان مرتفع تجلس عليه بحيث إذا جاء الجائي ورآك جالتاً ونحن حولك علماً يعني أنك رسول الله فلم يخل هذا السلام فقال إن شئتم إن شئتم فصنعوا له دكاناً لكن هذا السؤال كان يكثر وهذا يعني جلوس النبي عليه الصلاة والله في وسط أصحابه من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تمييزه عليه كان هذا من عادته لكن لما دعت الحاجة الى ذلك فعل إذا كان عندنا اخر واستثناء تعرف زي, إيه؟ زي مثلا اقامة الشراس على الامير او على الرئيس هل يجوز ان احنا نعمل شراسة على الرئيس او على الامير أو على الشخصيات المهمة نعم يجوز وإن كان الأصل عدمه ولكن إذا دعا إلى ذلك داع فلا كما في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي موسى احفظ الباب لما تعفين حديث لما دخل البستان ودلى رجليه في البيت فلما قال له احفظ الباب فدل ذلك على جواز اتخاذ حادث حتى ان لما جاء أبوات قال على رسلك ولم يأذن له بالدخول حتى اختارنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين لهو الحديث الذي أشيع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق لشاهه فبعدما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام دخل مشهورة له وأوطق رباح على الباب أوقف رباح على الباب كان غلاما للنبي عليه الصلاة فلما جاء عمر في الحديث الذي تعرفونه لما جاء فقال استاذي لعمر فدخل ثم خرج قال لجرتك له فصمت فذهب عمر فجلت عند المنبر ثلاث مرات وعمر يفعل ذلك حتى في المرة الثالثة خرج عمر فلما وصل إلى الباب ناداه رباح وقال فدأذين لك فدخل يبقى إذن دائش اثناء بالذات في عصر الناس اني اعدائك بقى ليبتالوا ويفجروا بقى القنابل والكلام دا وانت شخصية مهمة ونافع للعمة يجوز انك انت ايه ان تتخذ حاجبات وان كان الاصل ان لا يحتاجب المرء عن الناس بشيء انه يبذل نفسه للناس كما في الحديث الذي هو الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرى على امرأة تبكي عند خبر جديد فقال يا الله استقل الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فلما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت اليه فلم تجد على بيته حاجبة ولا بوابة فيعني اعتذرت اليه وانها لنتعرفه فقال عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى إيبا إذا أصبح فيه فيه يعني أصل فيه استثناء، فالأصل أن يجلس المرء ما بين إخوانه لا يتميز عليه إلا إذا دعا إلى هذا داع فلا بأس عليه أن يفعله قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم إنما يقال بين ظهرانيهم لأن ظهر اللي أدامه له وهو ظهر اللي وراه تخبرك يبنيه كإن كل واحد لما يعين ظهر آخر فيقال بين ظهرانيهم إذا كان في وسطهم ولم يتميز عنهم بشيء فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكر هذا الرجل الأبيض المتكر فقال له الرجل ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب على حذف يا إنداء فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك طب هو رسول صاحبه ما تكلم لحد ذلك ما تكلمش فهم الألقاء قد أجبتك إزايك قد أجبتك أي أن أصحابه لما أجابوا نيابة عنه كان ذلك قائما مقام الكلام يعني هم ما فألوه وهو مينه وهكذا حتى لا يضرب القرآن ببعضه ولا يضرب القرآن بالسنة ولا بالسنة ببعضها فهؤلاء اجتهدوا وكانوا أهلا لذلك ولو في الجملة احنا لا نقول ان كل الذين حضروا الجهات كانوا متهدين لكن في كل طائفة منهم أناس يوسمون بالاجتهاد وذهبوا الى هذا فالعبرة بهم فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت فمعنى سكوته اقرار ايه معنى الاقرار ان من كان اهلا للنظر في الادلة الشرعية فانه لا ينبغي ان يوبخ على اجتهاده ولو اخطأ في المثالة لان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الفريقين جميعا وفيهم واحد مخطئ ولا في واحد أولى بإصابة الحق من الآخر، فمعنى السكوت أننا نسقط التعنيف والملام عمن أخطأ في إصابة الحق بعد استتمام أهلية الإجتهاد. إذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام اقرار إذ لا يسقط على باطل ولا يسقط على خطا. وأنت عارف في الحديث المرفوع لما العلماء يعرفون يقولون هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كلمة أو تقرير يعني يقر يقر فهنا لما جاء العربي وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم قال هذا الرجل الأبيض المتكئ وفي هذا دلالة على أن الصفة تقوم مقام الأصل، ولو وصف المرء حتى بما يكره لا يكون ذلك من الغيبة المذمومة. لو قيل أي فلان قيل هذا الرجل الأسود شديد السواد مثلا فلا يكون هذا داخلا في باب الغيبة، ليلى ولكن داخل في باب لي في باب التعريف. قال هذا هو الرجل الابيض المتكت فقال ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب فقال قد اجبتك اي بكلام اصحابي وسكوتي على هذا الجواب يمكن المسألة مسألة اقرار الشيء يتكلم يقول قولا في المسألة فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك مشدد عليك يعني سأقول كلاما لا يعجبك فلا تجد علي في نفسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير احتمال الاذا يعني تعرف بعض الناس قد يخاطب بعض اهل العلم خطاب في خشونة. تلاقي جماعة اللي حوالين الشيخ على طول عايزين يمسكوه ويطيروه يا ابني ايه قلة الادب ديت تكلم الشيخ ازاي بالطريقه دي اتعلم الاول واعمل الكلام ده اتركوا يا اخي اتركوا الشيخ ده بلا لسان هو الشيخ ده سيعجب انه يوجه هذا الانسان اترك اذا اراد ان يؤدبه ادبه اذا حلم عليه وفسح له طرق اترك الشيخ هو اللي يتكلم يعني انا بعتقد ان الذي تكلم في حضره الشيخ وعنف هذا الرجل هو الذي يحتاج إلى هذا ليه لأنه يعني أخذ حق الشيخ أخذ المبادرة سيبه سيبه لعل الشيخ يعني يأخذ كذا تحتباط يكلمه كلمتين يأخذه ويسره يسره يسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مشانه. حديث أبي صحيح مسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء فقال غريب يسأل عن دينه وغريب جاء يتعلم دينه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقطع خطبته وأذنى كرسيا للرجل وجعل الرجل يسأله وهو يجيب حتى إذا قضى أسئلته صعد المنبر فأتم خطبته طيب خلي واحد فينا يعمل العملية دي وقد قالت ينزل بس من على المنبر ويسيبه بس خمس دقايق ولا بتاع فلاك شوف التهريق والهرجلة وبتاع أول ما تقول له حيقول لك حديث ايه بتاعيه زي جماعة اللي عملين كل ما يشوف الغلام ده بيقول لي ايه المحرر يقول لي وعلى هذا وبعد ما نقل صفحة من كتاب الشيخ الغزالي الله يرحمه ويرفع له كتاب السنة النبوية بين ألفك وأهل الحديث واخذلك الشيخ الغزالي رحمه الله جاء بيعني شروط الحديث الصحيح الخمسة اللي العلماء ذكروا بكتب المصطلح. ولين الشيخ غزالي غير متخصص فلم يحسن نقل الشروط يعني من الشيء التي توقض على شيخ غزالي رحمه الله في كتبه انه لا يوثق المعلومة افتح كل كتبه ما تلاقيش ابدا يلقي يحيل الى مصدر انما يتكلم بلايه بلغته وبفهمه هو فلما نقل الشروط الخمسة عن علماء الحديث نقلها غلط ليه اللي نقلها باسلوبه هو وخبرك فالغلام المحرر ده بعد ما جاب نقل صفحه من كتاب السنه النبويه بينفق الحديث فبيقول لي ها أزيدك عايز اقول لك كمان كمان شويه يعني عشان اعرفك يعني الحديث ده ايه شروطه ايه والكلام ده وخبرك فلما قرات ازيده في وإن هو رجل لأنه بعرفش أي حاجة ولا فاهم ولا كلمة من اللي هو ناله مكتب الشيخ الغزالة رحمه الله تذكرت حكاية قرأتها لرجل قابل في ثيبويه قال له أما بلغك أن الفاعل يرفع بالضمة لسه فاكر يبني لهو اللايه الكلام ده هو ثيبويه هو اللايه الكلام ده ثم تقول له أما بلغك يعني كان بقى عن ايه آخر ما وصل إليه قراءة هذا الإنسان بقى وخلاص مفيش هو ده تقفل معلومات بالنزال تخذلك ففكرني بابن من أبنائي كان سنة أربع سنين جالي في يوم وقال لي يا أبي تعرف تعلم كي ها أعلى تسهم ده أقصى ما وصل إلى عقل الولد هو بقى ده كده بقى فيش حاجة بعديه ها هو ده اللي عجال تخذلك ازاي وهكذا أي إنسان غير متخصص في فن يدخل في الفن لا بد أن يكون أمره أو يعول أمره إلى ما تفعلونه أنتم الآن أن يكون أضحوكة بين العالمين. الحظ من حجر عفقلاني فتح الباري أن أقل عن الكرماني الكرماني عالم كبير جليل شرح البخاري قبل ابن حجر طبعا بسنوات طويلة ولكن الكرماني الحقيقة لم يكن له في علم الحديث ذات الباع اللي يخول له انه يتكلم في علم الحديث لا سيما في صحيح البخاري فغلط في مسألة لا يغلط فيها طالب حديث فضلا عن الكرمان اللي هو الامام الكبير فقال ابن حجر معلقا ومن تكلم في غير فنه اسى بمثل هذه العجائب اسى بمثل هذه العجائب أي انسان ينبغي عليه إذا ما كان يحسن الدخول في فن يقف لأنه ضحك العقلاء منه أمر من ضرب السيف ضحك العقلاء منه أمر من ضرب السيف فالحديث الصحيح شروطه لما ذكر شيخ غزالي رحمه الله أول شرط قال الشرط الأول أن يكون ضابطا أن يكون راويا عدلا دينا يسمع ويروي طبق الأصل من الآن صف من الآن صف الأصل, الأصل؟ كثير من الأحاديث لا سيما الأحاديث الطويلة إنما تروى بالمعنى تروى بالمعنى وهذا جائز سائغ عند كل العقلاء يعني لو أنني قلت قولا الآن إن الإمام البخاري مذهبه كذا وكذا وكذا. أنت رحت خدت الكلام بتاعي ونقلت معناه بالضبط، لكن بألفاظك أن ما يقول لك أحد قط إنك مزور، ولا إنك خائن، وإن يندر جدا أن يتكلم الإنسان نصف تناه ثم ينقل كلامه بالضبط والحرف لا يخلم اللي يسمع منه شيئا. في مسألة دي مسألة صعبة جدا ما يستطيع الإنسان ولا يعني يستطيع الإنسان أن يفعله إنما الكلام ده في الأحاديث القصيرة عشان كده علماء اللغة بنوا على هذه المسألة بالمعنى مسألة وهل هي وهي هل يحتج بالحديث في النحو أم لا على أساس إن ليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحتج بها في النحوي أم لا أظن ابن هشام هو يعني أو ابن مالك ما يعني أضبط على أجل خصوص التحديد هو أول تقريبا من أضح هذه المثالة وأصلها وإن كان كثير من أئمة النحو الذين سبقوه لم يوافقوه على ذلك لكنه كتب في ذلك كتابا جديرا بالمراجعة فالقصد أن الشيخ لما بعض التلاميذ يجهلوا عليه ينبغي أن يترك الأمر للشيء لي يسدد ويقارب ويعلم لأنه قد يعلم بالكلمة وقد يعلم بالنظرة وقد يعلم باللفتة وإنما يتعلم المرء بحسب إقباله وبحسب موهبته يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرة تحملي لا سيما للغرباء يأتي واحد قل له أنا هتكلم ناشف واتكلم كلام غليظ فلا تجد علي فلم يتكلم احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعلمون من اغضائه عليه الصلاة والسلام بالذات مع الاعراض بالذات مع الاعراض قوم جفاف وكانوا يتصرفون نواقع البيئة يعني هو بكل اللي قدامه حجر وجابل واخذلك فأخذ من نفس الطبع وانت عارف الانسان ابن بيئته بيأخذ من نفس الطبع وذلك تتجد حتى في الاحياء تباين العادات وتباين التقاليد تبع للحي نفسه واخذلك فممكن يكون في حي راقي لازم كلهم يقولوا بابي مامي ها لو غير كده يبقى جل يارا ياما طب لا الكلام ده يا تقوله في الحقل ها في الحقل لكن تيجي الحي الراقي ده لازم ايه لازم, ايه لازم تقول كلمتين دول عشان تبقى ايه ولد ايه يعني ايه سبور كده ولد ظريف يعني وخدلك ويرى انه عيب ان يقول كده ليه بتفهم تعالج الطبع ايه يسرق وخدلك فاهل البداوه لهم طبع تجد جماعه الأرياف لهم طبع والجمعة في المدينة لهم طبع يعني مثلا الجمعة في المدينة ايه يقول لك حضرتك وسيادتك ومعاليك وفخمتك واخدارك اللي في الأرياف لا يعني اذكر اول ما جيت هنا الجمعة فعندنا كلمة عادية جدا انك انت جنبك واحد عايز تقول له وستعلي تقول له انزاش واخدارك كلمة عادية خالص عندنا ما واخدارك فانا جيت قاعد قلن بواحد فاعد اقول له ايه واستعن شغل ونزاح قال ايه انزاح بي على سات النراضية مثلا او زحلة او تخبرك ازاي فانا استغربت ازاي يعني ايه يعني ايه الغلطة اللي انا غلطتها عشان يؤدى كل هذا غلب وترك القصة كلها وراح بعيد تخبرك فاهل البداوة لهم ألفظهم اللي نبع من البيئة وكذلك اهل الحضر لهم ايضا ألفظهم اللي نبع من البيئة فلما يأتي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام هو يشدد عليك المسألة هو لا طبيعي متجاود ما قصد أن يهين لا ما قصد ذلك إنما لا طبع عنده ولذلك كنت تلاقي مثلا يسموا أولادهم أسماء مرعبة برضو من وقع الجبل صخر متعب مثلا بخلاف مثلا مصعب الكلام ده مؤرب وإذا يتطاع المؤرب تابعنا نحن بخلاف الموالي المولى اللي هو الخدام يتميه أسمي لطيفة ضريف فواحد قال مرة واحدة عرابي يعني أنتم تحسنون أسماء مواليكم وأسماء أولادكم يتموها من أسماء دي قالوا إنما نسمي أولادنا لأعدائنا وموالينا لنا ولما الوالي المولى يتميه غنفر غنفر على وين إن شاء الله ه على ينا صرنا ابن غضنفر على عدو ماش لقناش على ينا تخيلت فكان يسمى المولى اسم لطيف ضليف وتخيلت ليه اللي هو اللي بتعامل معه إنما ابنه كان يسميه زي قطعة تخر كذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المسألة ولذلك كان لي يعني الإنسان إذا تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة ويكون كثيرا عذري كثيرا تعذاري يعني للناس هو ما يعرفش هذا الإنسان من أي بيئة أتى ولا التربيع عنده شكلها إيه فممكن يأتي يتكلم بكلمة خشنة فينبغي على الشيس أن يحتمل هذه له لأن هذا الرجل قد يكون نابها في قوم هو صح عندك ما يتوش لكن في مكانه ده الأمير أو رجل مجموع الكلمة وأنت لا تعلم كل أقدام الناس. وكل واحد أتاك ليتعلم منك سينقل منك وسينقل عنك خلاص يبقى ينبغي بعض الواحد ان يكون حليما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء اخر وهو انه ينبغي لعارض الحق الذي يعرض الحق على الناس ان يلسع حظ نفسه وهو يعرض دعوته. يعني ما يستحضر شنوى ابن فلان او ان العالم الفلاني اللي اسمه ذائع يصل الاخر الدنيا او ان كان معاه دكتوراه ولا لا تعارف كل ما الانسان يستحضر هذه الالقاب تكون عائقا في سبيل ايصال دعواته كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون ويمكن قد عرض لهذه قبل ذلك في مرة سابقة. لما فرعون جهل موسى عليه السلام وجهل فهمه واستصغر عقله لم يبال موسى عليه السلام أبدا بتجهيل فرعون في المناذرة المعروفة بينهما في سورة الشعراء. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقنا. قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ما وقتش وقال له ايه يعني اش عجبك كلام شالوه كلام جميل وقاله الرسل وا وا الى اخره لا او ودا حيشد ما عن القضية النتاتين ويعباء ذات عن نفسه تركه قال ربكم ورب آبائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ما قالوش لا انا عاقل وكيف تتهموني بالجنون ساب المسألة خالص وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لا اتخذت اله غير لن من المسجونين خلاص خلصت بها الحجة ويه جت خلاص هو كذا فموسى عليه السلام حول نمط الحج مظلوش يتكلم لان خلاص انتهى وقت الكلام فلا ينبغي تضيع الوقت في الكلام فقال او لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فانظر سبحان الله انظر كيف هدم الله ملكة العود ملك فقال تعالى فرعون كله لتهدم بالكلمة دي قال فأتي به إن كنت من الصادقين كان مقر يقول له انا مش هسمع مش هسابه كلام لكن انظر اذا اراد الله شيئا هيا اسبابه قال له طرهات طب كلمة طرهات كانت سبب في تقويض ملك فرعون كل قال فاتبي ان كنت من التوزين فالقى عصوفي ان يتعبانه مبين ونزعينه فاذا هي بيضاء للنظيم قال ان هذا لسحر عليه قال ده بيكلم من بقى بكلم جماهير عادي استعديها بقى يعني حيث الجماد تكون في صفه ويوجو كلهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحي فماذا تأمرون وانت من أنت بتأخذ رأيهم شميع اللي بقى تأخذ رأيهم ما في المثالة دية وكان ما كان وجاء السحر بقى المتخصصين المتلفخين قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ما فيه ديارة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يعني مهما أتيت من عبارات أو تخيلت لا أستطيع أن أطفي لك ذل فرعون في هذه الساعة شو بقى الناس المتخصصين تعالوا عليه ناس اللي هم عربيات نك عليهم هم الذين انقلبوا عليه ويجاب أثنى آيات العز للعزيز الحكيم شوف ان هو قلوب العباد بيده شوف بقى على قلوب السحرة وتفضل عليهم بالإيمان بغير سبب ثابق ولله عز وجل يتفضل على من شاء بما شاء وذلك فالقصد من هذا أن المرأة في دعواته للحق ينبغي أن لا ينظر إلى الألقاب التي أحرضها ولأن مثلا هو رجل كبير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة منها هذه المرأة إنه رسول الله المعظم صاحب المكانة العظيمة وعلى ذلك يأتي أعراب من أثناء الناس إحنا ما نعرفش اسم لا نعرف اسم هذا الأعراب فلما يأتي بأذن خشنا ويقول له إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدى هذا هكذا بهذا الحلم سل عما بدى لك بدأ هذا الأعراب يسأل وكان فعلا رجلا عاصلا كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له إني أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلت إلى الناس كلهم دعا رجل عاقل رجل عاقل لأنه نشده بالله وأي لسان صادق لا يستطيع أن يحنف في مثل هذا أبدا أسألك بربك ورب من قبلك والعلماء اختلفوا هل هذا الأعراب جاء مسلما اجتدام ولأ جاء مشركا ثم أسلم بعدما تثبت أبو داود السجستاني صاحب السنن يرى أنه جاء كاترة ما أسلم بعد ولذلك بوق على هذا الحديث بقوله باب دخول, دخول المسرك المسجد فلمول يقول الباجأ كل وشك في المسجد يبقى يرى أنه جاء مشركاً إنما أسلم بعد عرضه هذا الحق وهذا الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما تأكد منه أسلم وقد ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل جاء مصدقاً لكنه أرد أن يستثبت أرد أن يستثبت ليطمئن قلبه قلت 30 ان شاء الله اقول قولي هذا الله لي ولكم سامحوني